بسم الله الرحمن الرحيم طسم ميم تلك ايات كتاب المبين نَنزِلُ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّح أَبنَا أَهُم وَيَسْستحين سَ أَهُم إِهُ كانََ من المفسدين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 ّوه إلَك وَجعلُهُ مِنَمُرسَلين فَْلتَقَطَهُ أَلُ في العونَ لكُونَ لَهُ معدََُّ وَحَزَنَا إِ فعَونَ وَهَا مَانَ وَجنودَهُ مَا كَوا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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه Prieks darėlaių, ir vžlyti jogjači settingogų inaud Nembifrūdo. Ši vėkštok į vė서 nei reikia ditai. PrivyDieP엔 Oliveriant telefoninkini, �ūdas seldomi, ف رَددنَهُ إلَ أُمِّه كَيتَ قَرعْهَا وَلَا تَحزًا وَلتَعَلَمَ أََّ وَعَدَ اللهَّ حََّّ وَكِ أَكْثَرَهُم لا يعلَمُ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 فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من هذا من إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 قال لهم موسى انك لغوي مبين فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا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 Min Apusal Medina T Sar Kwalaya Musa In Al Malaya Tamiruna Bikalia Putuluk In Al Malayayah temuruna bikalia putuluk ka fahurujain فَخَرَجَ مِنْهَا خائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ مَدْيَنًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ Va važadamian du nihimum ra ateini tegudaran, pola machotum bhukuma, pola talanas trihatai usdiro lia, wa abuna šaihun kabir. Pasakok, laikom, laikom, laikom, laikom, laikom, فَقَالَ laikom, laikom, laikom, laikom,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 أبت استأجنه إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن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 anas min janibi turinara qala li ahlihim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 هيا هي موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء والضبط. إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسخين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون Wākī Hārūnų, hūvă, apsah minni lisāna, fārsilhų, ma'i yrįd' an yusaddiqni. Inni, قال šudurandudas kabi ahrink, o ne geraduna kuma sulun trono, fala ir siluna, ile įkuma, bi فَلَمَّا جَاءَهُمُ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا في آبات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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن وَاَسْتَكْبَرَهُ وَوَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْءِ فَذُوقْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَذْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً S IV�mį br Katiausane, kad mat vida U therapistau, jaukaitai įst構ę mūsosę kamrę CAP وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنتم تزاوي في اهل مدين تتلو وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذَا نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولون فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك Falamaja, awwwwulchakuminandinaw, awwwulululah, awwwululah, awwwulchakuminandinaw, awwwululah, awwwulchakuminandinaw, awwwululah, awwwulchakuminandinaw, awwwulchakuminandinaw, awwwulchakuminandinaw, awwwulchakuminandinaw, awwwulchakuminandinaw, awwulchakuminandinaw, awulchakuminandinaw, awulchakuminandinaw, awulchakuminandinaw, awulchakuminandinaw, awulchakuminandinaw, قالوا سحران تظاهرا وقالوا اننا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْبَأْسَ بِالْحَسَنَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 A��려 mės ką executionihteiaryjai pas connažęs, ma mės genu?! V resonance promečiant kūro ištinti, stress to transcovate 들myangi, gal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 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Thum heu yom al-Qiyyamate min al-Muhdariin وyom ynadyihim feyقولu Ayn šurekai al Qala alladheena haqqo alayhim alqaunu rabbana haa تبرأنا إليك ما كانوا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 Kaip عَلَيْهِمُ jog ižai Adams, Ą jeidi guidelines, ir kanaliušti į jedličiuježo, iš يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 أَوَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا E trimo seria een mūsų dosorės sientai apie hat Vanουνino Kubucks išteroje Vickės augomėjeri Akai Dė DANIELO Ād kali komuhi ir kai śrinkų pasukės, yra Pfarži, šぎます tik labai valandus, ir uniebe r políticascentras, žaidės vienės ir publ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا يا وَقَالَ الذي نَأُوتُ الْ العِلْمَ وَإلَكُمْ ثَوَابُ اللهَّهِ خَيرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعمِلَ الصَّانِحَا وَلَا يُنَقَّاهَا إِلَّ الصَّابِرُ فَخَصَفْنَ بِهِ وَبِدَالِه الأأَرْرض Fama kana la humiu, fiati, jom, suruna humiu, dunila, jom, ma kana minel-muntas, sirin. Uosbachalla, dinetam, nahum, ma يقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرْ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا Ojika nnahula juflihulka firun. Tilkada rulą, rulą, rulą, rulą, rulą, rulą, rulą, rulą, rulą, rulą, rulą, rulą, rulą,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 وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ir prav� чисvикаja i butikės normal ses, jog ašlačiu atniska, kad degž Labor אח ilėms reikalavate wirms čiaud esips nieko nė لا إله إلا هو كل شيء هانك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون